اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين أحبابي الكرام نستأنف وإياكم مدارسة تلك القاعدة التي قررها أهل العلم وهي قاعدة محل وفاق وإجماع كما بينا ذلك في الدرس الماضي وهي قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر وقد بينا في الدرس الماضي أصولا يجب, يجب تقديمها بين يدي الحديث عن مسائل وأحكام هذه القاعدة فنعيد ونكرر أن ما نقرره في هذه الدروس إنما هو يتجه على من عذر الكافر أو على من عذر من وقع في الكفر فبعض الضوابط التي تذكر قد لا يمكن تنزيلها على من وقع في الكفر اصاله يعني مثلا حينما قيدنا النظر في مسائل هذه القاعدة بالمتأهل من أهل العلم الذي يملك آلة النظر. لماذا قلنا بذلك؟ لأن من لم يكفر الكافر لهذه المسألة صور ولها حالات يظهر الخفاء تارة. أو يكون الخفاء فيها تارة والظهور فيها تارة أخرى فحينما يأتي رجل لا يحسن النظر ولا يملك الآلة فماذا ستكون النتيجة سيكون فيه خلل لكن ظهور الحال في حق من وقع في الشرك أصالة مسألة أخرى خصوصا إذا كان إذا كانت المسألة من المسائل الظاهرة لذلك أول أصل ذكرناه في الدرس الماضي ماهو لا لا أول أصل أحسن المسائل الظاهرة كافر مرتد جاهلا كان أو ممتاز أن مرتكب الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة كافر مرتد جاهلا كان أو متأولا هذه مسألة قررناه انتهت قررناه وانتهت من يعذر مرتكب الشرك هذا ما نحن بصدد الحديث عنه فلا يحصل هناك تداخل في أذهان البعض لذلك ننبه جيد من المسائل التي أشكلت على كثير من الناس في فهم هذه القاعدة ما نقل وروي عن اهل العلم حيث ان ما ينقل عن اهل العلم رحمهم الله في هذه المساله لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان يكون النقل ظاهره تكفير العادل ابتداءً هناك نقولات عن أهل العلم ظاهرها تكفير العادل ابتداءً وهناك نقول أخرى وهذه الحالة الثانية ظاهرها عدم تكفير العادل ابتداءً وإنما بعد إقامة الحج أو بعد المحاجة والمكاشفة فحصل هناك خلل عند البعض ونحن بيننا وقررنا ثلاثة أمور وعنوان لا لها وسنعيد ذلك أن حال العادل مع مرتكب الشرك من المنتسبين إلى الإسلام لا يخلو من حالات الحالة الأولى ظهور الفعل وظهور حال الفاعل وظهور الفعل وخفاء حال الفاعل وخفاء الفعل حالات ليست على مستوى واحد إذا فلذلك حصل الإخلال أو حصل خلل في فهم هذه القاعدة عند البعض عند البعض بناء على نظره في ما ينقل عن اهل العلم. عليه السلام. عليكم. فمثلا قلنا أن هناك نقل ظاهره ماذا تكفير العادل ابتداء ونقل ظاهره عدم تكفير العادل ابتداء وإنما بعد إقامة الحج. فسنذكر بعد النقول ثم نذكر الجواب والجمع الذي يمكن أن يقال تحت هذه المسألة فمثلا يشهد للأمر الأول الذي ذكرناه أن هناك نقول تنقل عن أهل العلم ظاهرها تكفير العاذب ابتداء. يشهد لذلك ما قال سفيان بن عيينة رحمه الله حيث قال القرآن كلام الله عز وجل القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر ظاهر النقل ماذا يفيد؟ تكفيره ابتداءا ليس كذلك طيب ننظر إلى نقل آخر أنا مرادي من عرض هذه النقول لأننا في مجلس علم نحاول أن نؤهل فيه طلبة للعلم يحسنون النظر في كلام أهل العلم وكذلك هناك نقل آخر يشهد لذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته لما ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر قال رحمه الله ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثل ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثل فهو مثلهم ماذا تفهمون من هذا النقل ظاهره التخفير ابتداء فبعضهم نظر مباشرة إلى هذه النقول فأعملها مباشرة إغفالا وأغفل تلك التقاسين وتلك الحالات التي بيناها كذلك في الدرس الماضي وكذلك من النقول التي ظاهرها تكفير العادر ابتداء ما قاله محمد بن سحنون حيث قال رحمه الله أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل انظروا إلى الشاهد ومن شك في كفره وعذابه كفر نقل ظاهره ماذا تكثير العادل اتداء وهناك نقول أخرى لكن نكتفي بهذه وننظر إلى النقل الآخر الذي ظاهره عدم تكفير العذر ابتداء وإنما بعد المحاجة والمكاشفة إذا ويشهد للثاني ما قاله أبو زرعه رحمه الله حيث قال من زعم أن القرآن مخلوق من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن المله كفرا ينقل عن المله ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر هنا الآن ظهر ماذا قيد جديد في النقل الاول اطلاق في النقل الثاني ماذا تقييد نضيف نقلا آخر ثم بعد ذلك نبين ما هو التاصيل الشرعي في مثل هذه النقولات سئل الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ال الشيخ رحمه الله سؤالا جاء فيه ما قولكم في مواسم وأعياد تقام في بلادنا الحضرمية كأعياد الجاهلية الأولى على بعض الاضرحه في مختلف الأقطار طبعا السؤال طويل لكن إلى آخر السؤال انظروا ماذا أجاب فأجاب رحمه الله بقوله اعلم أن هذه الأفعال هي من دين الجاهلية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكارها وإزالتها ومحو آثارها لأنها من الشرك الأكبر الذي دلت الايات المحكمات على تحريمه وهذه الاعياد تشبه اعياد الجاهليه فمن اعتقد جوازه وحله وانه عباده ودين فهو من اكثر خلق الله وأضلهم فهو من أكثر خلق الله وأضلهم انظروا إلى الشاهد ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر تقييد أو إطلاق تقييد, تقييد. وكذلك قال رحمه الله في مسألة أخرى سئل عنها في من خصص بعض المواضع كبعض الأحجار التي يعتقدون فيها أن من وقف بها نهار تاسع ذي الحجه كانما وقف بعرفة إلى آخر السؤال فأجاب رحمه الله إن هذه المسألة وعليكم السلام كالتي قبلها لأن من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجه عليه وبيان أن هذا كفر وشرك وأن اتخاذ هذه الأحجار مظاهات لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله فإذا أقيمت الحجه عليه واصر فلا شك في كفره. هذا النقل ظاهره ماذا التقييد نكتفي بهذا النقل ولا اضيف اضيف اضيف نقلا اخر جيد يقول الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله ثم لو قدر أن أحدا من العلماء سوقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين سوقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية او الجهال المقلدين لعباد القبور امكن ان نعتذر عنه بانه مخطئ معذور ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطا والاجماع في ذلك قطعي إلى أن قال رحمه الله ولا نقول لعدم اسمته من الخطأ والإجماع في ذلك قطعي إلى أن قال رحمه الله وأما تكفيره أعني المخطئ والغالط فهو من الكذب والإلزام الباطل فإنه لم يكفر أحد من العلماء فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد لسبب من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ ولم يقم عنده دليل على كفر من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به على العموم النقلاتنا كثيرة لكن أهم شيء أردت أن أبينه أن هناك نقولات حكيت عن أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وهي بين هذين الأمرين أو هذين الحالين نقول ظاهرها أنها تفيد كفر العادر ابتداء بدون تفصيل وتقييد وهناك نقول أخرى تفيد أن العادر يغفر بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة طبعا أنا سأذكر الجواب عن هذا الاشكال. ولكن أريد أن أسمع منكم حينما تقرأ في كلام أهل العلم فتجد أن في ثنايا كلامهم عن مسألة معينة تجد أنهم يطلقون في مواضع ويقيدون في مواضع فهل فمت جواب على ذلك؟ نعم <تصفيق> طيب نعم نعم لانه في فرق بين القول بالتكثير بالاطلاق وان زائد حكم على المتعالين لانه زائد حكم على المتعالين استزرم ثبوت الشنو في تكثير انتفاء الموانع طيب ممتاز ها حسب وضع الحال والمكان والزمان والمستقبل ممتاز ها حسب اذا كانت المساله ظاهره ام فيها خفاء يعني الصفو نعم ممتاز ها نعم شوف يكون الاطلاق في شيء معلوم من الدين بالضروره والتقييد يكون في مسائل تستلزم نصوص شرعيه او قطعيه على العامه ممتاز ها عدم ذكر التقييد لا يعني عدم وجود تقييد بس ها اي انه بالخلاف فمن قال مخلوق فهو كافر ومن لم يكفر فما كافر ها هذا إطلاق أو تقييد؟ هذا إطلاق. ممتاز. فعندما لم يذكر التقييد، لا يعني أنه لا يوجد تقييد في في ضميره. مم. ريح. ممتاز. ها هل هناك جواب آخر أو إضافة أو إفادة؟ نعم أحسنتم. يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال الذي بيننا. بيناه في أول مسألة في هذا الدرس وهو أنه قد يستشكل البعض أن هناك نقول تحكى وتنقل عن أهل العلم مفادها أو ظاهرها يدل على أن عاذر مرتكب الشرك أو مرتكب الكفر ظاهرها أنه يكفر ابتداء وهناك نقول أخرى ظاهرها أنه لا يكفر ابتداء وإنما بعد المحاجة والمكاشفة فالبعض حمل هذه المسألة على النقل المطلق وبعضهم كذلك حملها مطلقا على النقل المقيد والحق وسط بين طرفين ولكن هناك عدة أجوبة يمكن أن نوردها تحت هذا الإشكال الجواب الأول أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى أن نحمل ما, قي... ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى إعمالا لقاعدة أصولية متقررة عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى ان نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى إعمالا للقاعدة الأصولية التي مفادها أن المطلق يحمل على المقيد وهذا دارج عند أهل العلم فهم يجملون في مواضع ويفصلون في أخرى، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من أبرز أسباب الخطأ عند أتباع المذاهب وأنهم لم يفرقوا بين ما أطلقه أئمتهم في مواضع وقيدوه في مواضع. لذلك أهل العلم ماذا يقولون هذا بالنسبة لنصوص الشرع أنه إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد ما المراد بالسبب وما المراد بالحكم السبب الفاعل المختلف في الذنب أو الشيء والحكم اللي the law that he chose truthfully to you? What is the law that he chose truthfully to you? Very good. The law that he chose truthfully هل us نحن بصدد التحدث عنها ها you? هو عدم تكفير the عدم تكفير reason and what is the law of the كفره جيد فإذا قلنا أنه إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد ننظر إلى السبب والحكم في النصوص المطلقة وننظر إلى السبب والحكم في النصوص المقيدة فمثلا في النصوص المطلقة نجد أن السبب فيها ما هو العذر عدم تكفير الكافر والحكم فيها ما هو الحكم عليه بكفره وفي النصوص المقيدة. لا لا الحكم السبب فيها ما هو عدم تكفير الكافر والسبب فيها ما هو والحكم فيها ما هو. لا الحكم فيها الكفر نفس الشيء لكن بعد إقامة الحجه فهنا على رأي جماهير على على باتفاق أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب باتفاق أهل العلم. أن الحكم والسبب إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا وإذا اتحد السبب عفوا وإذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيف مثال كيف؟ أيه؟ نحن قلنا إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم، وإذا اختلف السبب واتحد الحكم حمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء خلاف لآبي حنيفة. مثال ذلك. في مساله الظهار قال الله عز وجل فيها فتحرير رقبه من قبل ان يتماس في كفاره القتل فتحرير رقبه مؤمنة ننظر الى ايه الظهار فتحرير رقبه من قبل ان يتماس ما السبب هنا الظهار احسنت الحكم ما هو تحرير رقبة وفي القتل السبب ما هو القتل والحكم ما هو تحرير رقبة أحسنتم هنا, هنا الآن التقييد السبب اختلف والحكم التحرير في قصة في قضية الظهار والتحرير كذلك في قضية القتل ولكن السبب هناك الظهار والسبب هنا القتل اختلف السبب واتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيف لذلك تجد أن أبا حنيفة يجوز اعتاق الرقب الغير مؤمنه في الظهار نعم بينما جماهير العلماء يشترطون الإيمان بالإعتار الأرجح هو رأي الجمهور الله تعالى على بالصواب كما قال نبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة إذن هذا هو الجواب الأول ما ينقل عن أهل العلم في حكم العادل نحن قلنا هناك نقل ظاهره تكفير العاذر ابتداء وهناك نقل ظاهره تكفي عدم تكفير العاذر ابتداء وإنما بعد المحاجة والمكاشفه وعلمنا الجواب الأول فنذكر الجواب الثاني أن هذا من قبيل إطلاق القول في كفر النوع تعرفون كفر النوع وكفر العين أن هذا من قبيل إطلاق القول لكفر النوع وأما كفر العين فيراعى فيه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع هذا جواب وكذلك يشهد لذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله حيث قال أن التكفير العام كالوعيد العام أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على تبوت شروطه وانتفاء موانعه إذن هذا هو الجواب الثاني الجواب الثاني نقول أن سبب الإطلاق في هذه المسألة فيما يحكى وينقل عن أهل العلم في مواضع وتقييدها في مواضع أخرى هو من قبيل من قبيل كفر النوع لأن أهل العلم دائما يقولون من قال كذا فهو كافر ويطلقون القول في ذلك ولكن إذا جاءوا إلى التنزيل على المعين تجد أنهم يفصلون أكثر وتجد أن هناك مزيد تفصيل وبيان. وقد بين شيخ الإسلام كما سمعتم ذلك حيث أن الأصل أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه وأما التنزيل فهذه مسألة أخرى لذلك نجد أنهم أطلقوا في موضع وقيدوه في موضع فتجد أن الاطلاق في موضع الإطلاق إنما هو تأصيل والتقييد إنما هو تنزيل الجواب الثالث أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوحه أن نحمل ما أطلقوه على وضوح الدليل على ظهور الدليل ووضوحه أو نقول أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح الحال أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح الحال لدى الخاصة والعامة بحيث يقال أن الحجة قد بلغت وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة أو العناد والعناد هذا الآن حملنا على ما أطلقوه طيب ما قيدوا ونحمل ما قيدوا فيه كفر الشاك على البيان والإيضاح على خفاء الحال وظهور اللبس هل هذه أجوبة؟ يعني فيها نظر أو أنها يعني مقبولة؟ ما هو وجه الاستشكال؟ يعني وجه الاستشكال يعني سقطنا على الواقع لما إحنا اليوم وربما الإنسان مثل ما قلناه يحتاج لإشارة ربما الإنسان يحتاج لكلام بعدين بدأت أصل الدليل إذا ما قبل هذا يجيسان بعده عملي يعني بس بالنقطة هاي أنه كان لديها الإشكال أحسن أنا بالنسبة لذلك مم. نحن قلنا أن مم. هذه المسألة إذا فهمها المتلقي وفهم التأصيل فيها لذلك الآن أكثر الأخوة ما حضروا درس الأمس فلذلك سيجدون صعوبة في فهم درس اليوم ونحن بينا أننا أمس في طور التأصيل واليوم في طور التفريع وقلنا إذا كان الأصل صحيح ما بني عليه سيكون صحيح وإذا كان الأصل فاسد فما بني عليه سيكون فاسد كذلك يعني الآن ألم نقل أن هناك أفعال ظاهرة وحال فاعلها ظاهر وهناك أفعال ظاهرة وحال فاعلها خفي وهناك أفعال غير ظاهرة نحن قسمنا هذا التقسيم في الدرس الماضي فلو ضبط الإنسان هذا التقسيم أحسن حمل هذه النقولات. لأن أهل العلم يعني يقررون قاعدة وهي وإن كانت في نصوص الشرع فنحن حينما يحدث عندنا تعارض فالجمع لا من الإهمال يعني أننا نطرح أحد النصوص ونعمل بالآخر ولكن إذا أمكن الجمع لا بد من المصير إليه فمثلا نحن قلنا الآن أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل وغرع الحال اطلقوه كيف؟ أي أنه يلحقه الكفر ابتداء يعني مثلا أضرب لكم مثال وهناك نقل كذلك لبعض ائمه الدعوة كذلك هو نفيس في فهم هذه المسألة يعني مثلا الآن كفر بشار ظاهر وغير غير ظاهر حاله ظاهر أو غير ظاهر خصوصا هنا في دولة الإسلام ظاهر وغير ظاهر ظاهر فهل يقال الآن في حق من كان هذا حاله كفره ظاهر وحاله ظاهر فمن شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر لكن عندنا شخص آخر الفعل فعل الكفر الذي وقع فيه ظاهر ولكن حاله غير ظاهر فهل نقول ابتداء من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر يعني مثلا الآن أضرب لكم مثال هناك شخص أجمع أهل العلم على كفره وأعلم أن كثيرا من المسلمين ما يعرفون منه ابن عربي ممكن ما يعرفه في واقعنا الآن إلا الخاصة مع أن أهل العلم في زمانهم أجمعوا على كفره بل كفروا من لم يكفر لأنه في وقتهم كان فعل ابن عربي ظاهر وحاله ظاهر فلذلك كفروه وكفروا من شك في كفره لكن ابن عربي الآن في واقعنا عند العوام تأتي عند واحد يبيع شورمة في الطريق سلام عليكم وعليكم السلام ابن عربي كافر قال وش ابن عربي أنا ما كفر حقي بناء على قوله توقف أو ما توقف توقف <تصفيق> لا لا ابن العربي عالم <تصفيق> آخر لا ابن عربي صاحب الفصوص. نعم فالشاهد الشاهد من ذلك رأيتم هناك أهل العلم أجمعوا على كفر بالكفر من لم يكفره هذا محمول على ماذا <تصفيق> على ظهور أولا الكفر الذي وقع فيه ظاهر حيث قال بالحلول والاتحاد وهذه العقيدة المنحله نسأل الله السلام والعافيه وحاله كذلك كان ظاهرا حتى بين العلماء حكمه حتى أصبح الناس بل أصبح الخاصة والعامة يستوون في معرفة حكم هذا الشخص الآن بشار بالنسبة للخاصة هل حكم بشار معلوم لدى الخاصة فقط الخاصة والعامة خصوصا ولله الحمد في دولة الإسلام حيث أصلت هذه المسألة في خطب الجمع وفي الدروس وفي المحاضرات وما شابه ذلك فهنا نقول ما أطلقه أهل العلم فيحمل على مثل هذه الحالة رجل الكفر الذي وقع فيه ظاهر وحاله ظاهر كما أن أهل العلم في وقتهم كان ظهور حال ابن عربي ظاهر وواضح حيث اجمعوا على كفره وكفر من لم يكفره وشك بكفره تكلم الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام من تيمية وأئمة من أئمة المسلمين الشاهد من ذلك فالآن لو جاءنا شخص أو اتانا آت فسئل عن ابن عربي وبين له الكفر الذي وقع فيه فشك في كفره بعدما بين له نقول له نعم لكن قبل أن يتبين حاله لا لأن جهل الحال في حقه ظاهر يعني مثلا وضربت لكم مثال قلت لكم أن القارة الهندية هي من أكثر القارات في تعدد الأديان حيث أن هناك أديان متعددة وهناك كذلك الهه متعددة فهناك من أهل السنة وأهل الهدى والحق يعيشون في الهند فيعرفون حال كثير من الطواغيث التي تعبد من دون الله هناك لكن لو جاء رجل من الهند إلى هنا من أهل السنة فتحدث مع مع أحدنا في هذه البلاد فتحدث عن طاغية من الطواغيث هناك هو لا يعرف حاله ولا يعرف ما وقع فيه فقال فلان ذلك الطاغوت هل هو كافر فقال والله ما أدري أخي هنا توقف فهل هذه الصورة يحمل فيها ما نقل عن أهل العلم النقل الذي ظاهره تكثير العاذر ابتداء نقول لا لأنه هنا ماذا خفي عنه أو خفي عليه حال هذا الشخص أو حال هذا المسؤول عنه فإذا نقول أن ما نقل عن أهل العلم وظاهر هذا النقل يفيد تكفير العادل أو يفيد تكفير العادل ابتداء فهو محمول على ظهور الدليل أو وضوح الدليل وظهور كذلك الحال وما قيدوا فيه كفر العادل بإقامة الحجة وبيان المحجة هذا يكون في حالة عدم ظهور الدليل أو عدم وضوح الحال سبقا مثلا ابن عربي ما فيجي واحد يسير يقول تأويل احنا مول مفروض انه مثلا بينه تأويل خطأ يعني مثلا انا اقول كلان ابن عربي ما كان يقصد انما كان يقصد انه معبودكم تحت قدمي اول انه حفروا وجدوا ماجه انا مو مفروض انه ابيله بآية انه هو دخل في البلول او دخل كذا او ادلة ما خفي هذا ما خفي هذا عن ائمة ك. لا لا انه الوضع الحالي مثلا <تصفيق> نعم. هو على العموم سيأتي معنا كيف تقام الحجة في مثل هذه المسألة كيف تقام الحجة في مثل هذه المسألة ونحن الآن نتحدث عن حكم العادر وقضية إقامة الحجة وبيان المحجة في العادر تختلف عن الواقع في الشرك ونحن بينا أن الواقع في الشرك في المسائل الظاهرة يلحقه الكفر جاهلا كان أو متاولا وأما من يعذره فقلنا أنه قد يلحقه الحكم ابتداء في حالات وقد لا يلحقه إلا بعد المحاجة والمكاشرة أو بعد إقامة الحجة ذلك تجتمع هذه النقول ونكون قد أعملنا كل هذه النصوص ولم نهمل بعضها على حساب إعمال البعض الآخر نعم ممكن نأتي بشيء جديد كيف يعني خلاص ما يعني اللي اللي نأخذها يعني رجعنا بعد كذا للتقصير وحتى في أول كذا لآية الله سبحانه وتعالى وهي يعني تقول انه يعني العذر بالجنب فقط نرجع إلى ما قال الله سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم فهذه اعلام م. اعلام اخر وكلم الله موسى تكليما الرسل مبشرين المديرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اذن الجهل حجي بس ما ترك الله سبحانه وتعالى لاحد ان يجهل الصنف الاول وهم الكفار ابتداء الذين علموا كفروا بالضبع أليس سماعهم بالرسول راسا وحج عليهم فلم يجعلوا يعرفون أنه فيه رسول الصنف الآخر مسلم ولكن كفره بدليل قطعي هو يعرف الدليل أنه مسلم أو مطلوب منه آيات الله سبحانه وتعالى ألم تكون آيات تتلى عليكم فالآيات موجودة فلا أحد يجاد الج أما خلينا نقول الصنف الف... أو حتى يندرج تحت هذا الصنف الثاني الذين قلتوا معنوا في بعض المحاضرات أنه اللي دخل الإسلام يعني يعني من قريب واللي مثله لا يعلم يعني لا يعلم حكم الإسلام بهذه الأمور فهذا جهل فإذا احنا كل شيء جهل أنطينا الأذن كل شيء جهل عطينا الأذن وقال ابن قييم في بدائع والله القيام الحج أو الجحود أساسه رد الحكم بعد معرفة إذا عرف لم يبق جاهل ومناط هذا الناقض الثالث هو الجحود إذا عرف فمن جاهل عذر ما بيجاند خد شخص لا الله خير بارك الله إذا نعيد كذلك أصلا قررناه السابق قلنا أن أهل العلم قسموا الناس تحت هذه القاعدة إلى أقسام. القسم الأول أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم بأعيانهم، وقلنا هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. أناس جاء النص بتكفيرهم بأعيانهم صراحة، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين طوائف وأفراد. فالافراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس و. كذلك فرعون وأبي لهب وغير ذلك ممن جاء النص في الكتاب أو السنة بتكفير بأعيانهم صراحة فقلنا أن حكم هؤلاء هذا بالنسبة للأفراد والطوائف كذلك اليهودية والنصرانيه والمجوسية وهكذا فهؤلاء جاء النص بتكفير بأعيانهم صراحة فمن لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافر لرده وتكذيبه النصوص الصريحة ويستدل على مثل ذلك بكل آية جاءت تدل صراحة على كفر من جحد وأعرض واستكبر ثم ذكرنا القسم الثاني أن هناك أقوال وأفعال جاء النص بتكثير فاعليها ومن هذه الأفعال كالذبع لغير الله والاستغاثه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطواغيت هذه أفعال جاء النص صراحة يحكم بكفر فاعليها وهؤلاء لا شك أن المقارفين لها هم منتسبين إلى الإسلام وبناء على اقترافهم يعد الكفر عليهم طارئ فقلنا ان حكم هؤلاء ما هو ينقسم الى اقسام حكم من توقف في من قارف هذه الافعال قلنا ان يتوقف في تكفيرهم لوجود مانع معتبر شرعا كأن يكره الإنسان اكراها ملجئا على الذبح مثلا لغير الله فعدم التكفير هنا صواب وغير غير صواب صواب لأنه نعم أصلا هذا خارج من القاعدة هذه الصورة خارج من القاعدة نعم إذن هذه هي الصورة الأولى في من يمتنع عن تكفير أمثال هؤلاء أن يورد مانعا معتبرا شرعا أكره إنسان إكرام ملجع على الذبح لغير الله فهنا لا يلحقه الكفر لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ف هذه هي الصورة الأولى الصورة الأخرى أن يمتنع عن تكفيره وهو لا يقر أصلا بأن ما وقع فيه كفر يقول الذبح لغير الله جائز أو التحاكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهذا يكفر نسأل الله السلامه والعافية وكفره هنا ليس من كونه فقط انه توقف في كفر الكافر بل انه رد رد النص اصاله ورد حكم الله سبحانه وتعالى ابتداء نعم الحاله الثالثه وهي قطب الرحى التي ندور حولها وتدور حولها مسائل هذه القاعده هو من امتنع عن تكفير مقارف الكفر من المنتسبين إلى الإسلام لكونه يرى أن هناك مانع وهذا المانع إما أن يكون غير معتبر أو أنه معتبر والتنزيل غير صحيح فهذا الان هو يقر بان فعل الفاعل كفر ولكنه ظهر له مانع منع من اسقاط الحكم على على على فاعل الكفر فهنا كما اصلنا قبل ان المناطق في من لم يكفر الكافر ما هو الجحود ورد حكم الله سبحانه وتعالى بعد معرفته فهنا الآن هل هذا رد الحكم هو يقر به ولكنه قال منع من لحاق الكفر على هذا الفاعل مانع فهذا لبس فمتى يلحقه الكفر بعد اقامه الحجه عليه فان اصر بعد ذلك كفر ولا حول ولا قوه الا بالله يعني مثلا رجل مثلا قال في حق رجل استغاث بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله في بلد من البلدان بعيد فقال هذا معذور بالجهل ونحن نعلم أن الجهل مانع شرعي في مسائل ولا يعد مانعا في مسائل أخرى فهو الآن أورد الجهل في هذه المسألة والجهل فيها مانع وغير مانع ليس بمانع المسألة ظاهرة وهي مما علم من الدين بالضرورة فلا عذر بالجهل فيها سواء كان المقارف جاهلا أو متأولا لكن هنا العادر التبس عليه الأمر فأجعل الجهل مانعا في حقه ويقول أعلم أن الاستغاثة بغير الله كفر ولكني لا أحكم عليه لأنه جاهل والجهل مانع في حقه فماذا نقول له نبين له أن الجهل ليس مانعا معتبرا في هذه المسألة فإن أصر وعاند بعد أن بلغه حكم الله في هذه المسألة وتحقق هذا الحكم في مقارف الشرك بعد ذلك قد قامت عليه الحج فإن أصر بعد ذلك لاحقه الحكم وعد داخلا تحت هذه القاعدة ولكن هناك مسائل اجتهادية في تكفير اعيان بعض الناس وقعت في عند السلف كاختلاف السلف في حكم الحجاج اختلف علماء السلف في حكم الحجاج فرأى طاووس وسعيد بن جبير والنخعي وجمع من ائمه السلف رأوا كفر الحجاج فخالفهم في ذلك جمع من اهل من هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه لم يرى رأيهم فيقول طاووس رحمه الله وعجبا لاخواننا من اهل العراق يقولون عن الحجاج مؤمنا فهم لم يكفروا الحجاج مع أن طاووس كفره فماذا قال ما أعمل القاعدة فيهم لأن هناك أعيان قد يكونوا الفعل الذي قارفوه خفي أو حال هذا الشخص خفي عليهم وهذا وارد الشاهد من ذلك فهذه هي الأقسام التي أدرجها أهل العلم تحت هذه القاعدة فنفهم من عموم ما ذكرناه أن هناك حالات وهناك تقاسيم الدليل فيها ظاهر وحال مقارف الكفر ظاهر بل كفرهم معلوم من الدين بالضرورة كاليهود والنصارى مثلا فمن توقف في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ونسمع بين الفينة والأخرى أن هناك أناس يتحدثون ويقولون اخواننا اليهود اخواننا النصارى نعم وبعضهم مثلا يقول هم على خير ويرجى لهم ان يكونوا من اهل الجنه كل ذلك كفر نسال الله السلامه والعافيه وقائل هذا الكلام يلحقه الكفر ابتداء وهذه المسألة مما علم من الدين بالضروره وذكرنا في درس الأمس الإجماع الذي حكاه القاضي عياض رحمه الله في الشفاء وكذلك حكاه أبو بطين رحمه الله وجمع من أهل العلم فهناك مسائل ظاهره وبين وحال أهلها ظاهر وبين إذا فنذكر خلاصة أن تكفير المشرك حكم شرعي كسائر الأحكام يراعى فيه الظهور والخفاء يراع فيه الظهور والخفاء تكفير المشرك في الفعل والفاعل وعلى ذلك فليس كل من لم يكفر الكافر يكفر مباشرة بل هذا بحسب نوع المسألة فهناك مكفرات حكمها معلوم من الدين بالضروره وهناك مكفرات دونها وهناك أشخاص أو طوائف حكمهم ظاهر وبين وكفرهم معلوم من الدين بالضرورة وهناك من دونه فالحكم إذن يختلف بحسب هذه الاعتبارات يعني إذا علمنا أن هناك مكفرات معلومة من الدين بالضرورة وهناك مكفرات دونها قد يتصور فيها التباس الحال على العاذر وهناك افراد وطوائف كفرهم ظاهر ومعلوم من الدين بالضروره هناك طوائف دونهم قد يتصور خفاؤها على البعض كذلك بل هناك حالات قد تخفى بعض جزئياتها أو تلتبس بعض جزئياتها حتى على الخاصة من أهل العلم فما بالك بمن دونهم فلذلك في هذه المسألة نحاول أن نراعي النظر في مثل هذه المسائل حيث أننا نؤكد على قضية التأهل في هذا الباب أن يكون الناظر فيها متأهلا يملك آلة النظر لماذا قلنا بمثل ذلك؟ لأن هناك لبس وهناك خلق قد أشكل على بعض الخاصة فما بالك بمن دونه لكن لا يأتي ات ويتحدث معنا ويقول وينزل هذا القول على من قارف فعلا كفريا مقطوع به والدليل, والدليل مجمع عليه وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ثم يقول هذا لا يت... لا يتوقف على المتاهل وما شابه ذلك لا نحن نتحدث عن من عذر عن تكفير العذر. فهي مسألة قد تكون محتفه بخفاء أو يشوبها خفاء أو قد تلتبس بعض جزئياتها على بعض الخاصة فما بالك بمن دونهم نختم بذكر ضابط قيام الحجة في هذا الباب وهو ضابط مختصر يسهل على المتلقي حفظه وكذلك فهمه وجعلته في نقطتين النقطة الأولى أن يبلغ العادل حكم الله في المسألة أن يبلغ العادل حكم الله في المسألة النقطة الأخرى تحقق انطباق حكم الله على الفاعل عندئذ من أصر بعد ذلك وعاند وكابر لحقه الحكم ودخل تحت القاعدة ومتى نقول بالمحاجه والمكاشفة إما إذا كان الفعل ظاهر وحال فاعله غير ظاهر أو كان الفعل غير ظاهر فإذا نذكر خلاصة لما قررناه في درس الأمس واليوم وإن كان هناك نقل حقيقة جميل ولكن لعل الوقت داهمنا وهي مسألة أردت كذلك أن أتحدث فيها ويمسألة مهمة وقول لكم على عجاله أطراف هذه المسألة مرتكب الشرك الأكبر المنتسب إلى الإسلام عاذره عاذر العاذر فقلنا أن الأول هو كافر جاهلا كان أو متاولا والثاني على التفصيل الذي ذكرناه يعني هناك من يعذر من جاء النص. يدل صراحة على كفرهم وهناك نصوص دلت على كفر من فعل اقوالا وافعالا معينة وهو على التفسير الذي ذكرناه قبل قليل هنا مسألة قد يقحمها البعض وهي عاذر العاذر الثالث فهذا لا يلحقه الحكم إن توقف في الثاني أو شك بل إلحاقه بحكمه بعيد وأهل السنة في مثل ذلك يخطئون فحسب وهناك نقل للإمام الملطي ابو الحسن رحمه الله حيث قال يتحدث هو عن معتزلة, عن معتزلة البصرة وبغداد فيقول رحمه الله فأما الذي يكفر فيه معتزلة بغداد معتزلة البصرة القول في الشاك والشاك في الشك ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر. يعني حتى المعتزله وافقوا اهل السنه في الثاني ان من شك في, في كفر الكافر فيكفر نعم لان الشك في الكفر لا ايمان له لانه لا, يعلم لا يعرف كفرا من ايمان فليس بين الامه كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر هنا انتهت علاقة أهل السنة بالمعتزلة انظر ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى الأبد إلى ما لا نهاية نعم كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشك الأول وقال معتزلة البصرة الشاك الأول كافر لأنه شك في الكفر والشاك الثاني الذي وشاك في الشك ليس بكافر الآن هو فرق بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة ليس بكاثر بل هو فاسق لأنه لم يشك في الكفر إنما شك في هذا الشك يكفر بشكه أم لا فليس سبيله في الكفر سبيل الشك الأول وكذلك عندهم الشك في الشك والشاك في الشك إلى ما لا نهايه كلهم فساق الا إلا الشاك في الأول وكلها شك في شك آه نعم فلا انظروا الان ماذا قال رحمه الله قال وقولهم من معتزلة البصرة احسن من قول اهل بغداد انتهى كلامه رحمه الله فهنا تبين لنا ان اهل القبلة مجمعون على كفر الشك الاول هذا في الجملة ولكن حينما نأتي للتفصيل فهناك مسائل يكفر فيها ابتداء وهناك مسائل لا يكفر فيها إلا بعد المحاجة والمكاشفة وهكذا إذا أرجو أن نكون قد بينا مسائل هذه القاعدة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا واياكم بما قلنا وان يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا وشافعا لنا يوم ان نلقاه هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه